الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه نبدأ على بركه الله بدرس جديد من دروس التفسير تفسير سوره النساء يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما يقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به اي أن الله عز وجل لا يغفر لعبد نقيه وهو مشرك بالله وهذه الآية قد تكلمنا في آيات سابقة في سورة النساء عن الشرك وأنواع الشرك وقلنا تعريف الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل وقلنا هذا يدل على خطر الشرك وأن الإنسان إذا مات ولم يتب من الشرك وهو مشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له وهو من أصحاب النار والجنة عليه حرام قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد الشرك الأصغر ولا الأكبر لا. هنا الأكبر إذا مات من غير توبة وهو مشرك بالله تبارك وتعالى فالجنة عليه حرام يقول الشوكان رحمه الله لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه ما لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته أما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين, المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا لم يتب إذا لم يتب مات على الشرك قال الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الاستثناء راجع راجع لقوله ومن يفعل ذلك يلقى ثاما وقال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و... والمشرك حرام عليه الجنة ومخلد في النار كما ذكرنا في الآيات التي سبقت وأيضا جاء من الآيات ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وسبق لنا أن الشرك أعظم الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وأيضا جاء في أي أخرى أن الأمن التام والاهتداء التام لمن لم يلبس إيمانه بشرك كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما معنى بظلم؟ بشرك فالسره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين على ابن مسعود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك كما سبق بباحثه أعظم الذنوب وأكبر المنكرات وأعظم الظلم لأنه تسوية تسوية ناقص بالكامل, بالكامل هو أعظم ذنب عصي الله به لأنه أعظم ذنب وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه وتقدم لنا أنه محبط للأعمال وتقدم لنا أنه لا يغفره الله وتكلمنا عن الشرك وأنواعه سؤال من يعطينا الدليل على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر سبق في هذا المكان ألا أخبركم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد وتكلمنا أيضا في ذلك الدرس ما هو الشرك الأصغر طيب إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب المعاصي يغفرها الله عز وجل تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن لا يخلد لا يخلد في النار فمن فضاء التوحيد أن الموحد إذا مات لا يخلد في النار لا يخلد طيب ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك فمعنى ما دون ذلك أي ما أقل من الشرك يقول السعدي رحمه الله فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين ومن فوق ذلك كله رحمة الله عز وجل التي أحق بها أهل التوحيد والإيمان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول ابن الجوزي رحمه الله في قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين أحدهما أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه العذاب وإن مات مصرا والثانية أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكون على خوف وطمام ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما القاعدة إذا علق الله بالمشيئة؟ راجع لحكمه الله تبارك وتعالى فكل شيء انقاه الله تبارك وتعالى بالمشيئه فهو راجع بالحكمه فليست مشيئه الله مشيئه مجرده فان الله تبارك وتعالى لا يفعل شيء الا لحكمه قال الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما أي فقد اختلق اثما عظيما أي افترى جرما كبيرا يقول السعدي وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه بالخارق من كل وجه الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمه بالمخلوقين الا فمنه تعالى فهل اعظم من هذا الظلم شيء هذه الايه فيها فوائد من فوائد الايه عظم الشرك لا يغفره الله يدل على عظم الشرك ولذلك اعظم ذنب الشرك كما ان اعظم امر التوحيد فالايه دليل على عظم الشرك ولا شك في ذلك والإنسان كلما كان أكثر توحيدا كان أعظم عبادة لله عز وجل فيحذر الإنسان من الشرك مطلقا الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالله عز وجل إنما خلق العبادة خلق عباده لتوحيده وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فمن كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه حدام فكلما كان الإنسان أكثر عبودية كان أعظم منزلة عند الله عز وجل وفيها أن ما دون الشرك تحت المشيئة ومن فواد الآية وجوب توحيد الله وجهه إذا كان الشرك حرام وهو أعظم ذنب فمعنى وجوب التوحيد ومن فواد الآية أن المشرك مفتر على الله ثم قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم هذه ألم ترى الاستفهام للتعجب للتعجب ألم ترى يا محمد أو لكل من يصح خطابه ألا تتعجب من هؤلاء يزكون أنفسهم تعجب الاستفهام للتعجب والإنكار ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ما هي التزكية تزكية النفس أن يطهرها من الذنوب وأن يمدحها وأن يثني على على نفسه صلى الله عليه وسلم هذه الآية يلخوها في اليهود هذه الآية في اليهود زكوا أنفسهم ومدحوا أنفسهم وأثنو على أنفسهم كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك وقولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فالآية في قول عامة أهل العلم ابن جرير والشنقيطي وقول كثير من الفسرين أنها في اليهود وهنا سؤال هل يجوز لي أن أزكي نفسي؟ لأن الآية باليهود فهل يجوز لي أن أمدح نفسي وأو أزكي نفسي؟ لا لا يجوز الآية في اليهود لكن الحكم الحكم عام ولذلك قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فالآية عامة لا يجوز لإنسان أن يزكي نفسه وأن يمدح نفسه وأن يثني على نفسه. نعم، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقى فمن زكى نفسه ومدحها فقد تشبه باليهود. صلى الله السلام. المسلم ما يزكي نفسه؟ لماذا المسلم يخاف؟ المسلم يعمل ويخاف ألا يتقبل منه؟ يخشى الله تبارك وتعالى فالخائف لا يزكي نفسه بل يكون دائما على خوف قال إبراهيم النخعي أو أحد السلف وقد سئل في مسألة بالفقه يقول زمان احتج فيه لي فهو زمان سوء ويقول أحد السلف لو كانت للمعاصي ريح لما جالستمونا أو لم يجلس الي أحد كانوا يخضمون أنفسهم وليمدحون أنفسهم فكيف يأتي الإنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه؟ الله عز وجل أعلم بمن اتقى أعلم بمن القلوب وأعلم بمن يعني أهل لأن يزكى وأهل لأن لا يزكى. وإذلك قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء أي المرجع في ذلك لمن؟ لله تبارك وتعالى لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها فيدع العباد تزكيه أنفسهم ويفوض أمر ذلك إلى الله فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاخر فالإنسان يزكي نفسه أحيانا ليمدح وليثنى عليه وربما تكون من العلو في الأرض قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للتقوى وإذلك كان سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم يخافون من تزكية النفس بل يخافون إذا مدحوا أو أثني عليهم من خوف الله عز وجل وخوفهم أنهم مقصرون في حق الله عز وجل فالإنسان إذا كان يرى أن عمله مهما كان فهو يعني حقير قليل في حق الله عز وجل كيف يزكي نفسه وكيف يمدح نفسه ثم الإنسان لا ينبغي له أن يعطي نفسه حظها فإن النفس تميل إلى المدح وإلى الثناء وإلى المكانة وإلى الممدح وإلى الرئاسة وإلى أن تذكر وأن يشار إليها بالبناء فلا تزكوا أنفسهم تزكوا أنفسكم فالإنسان يحرص كل الحرص ألا يزكي نفسها وإذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم اسم ماذا بره وماذا قال تزكي تزكي نفسها وهو الاسم لأن تزكية النفس خلل في النفس المسلم ينبغي أن يعيش على التواضع وعلى الذل والانكسار والخوف من الله تبارك وتعالى أدركته يقول ابن ابي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف عن نفسه النفاق قال الحسن ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين كانوا يخافون ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن المؤمنه يرى ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب قال به هكذا ثم طار. فالمنافق لا يعمل وآمن، والمؤمن يعمل وخائف هكذا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكلكم تعرفون والذين يؤتون ماء وقلوبهم. وجله سالت عائشه الصديق سالت عائشه الصديقه النبي عليه الصلاه والسلام اهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون ان لا يتقبل منهم رواه الترمذي بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله ولا يظلمون منهم هؤلاء الذين يزكون انفسهم سيحاسبون وهل يظلمون ما يظلمون هؤلاء وغيرهم قد تكلم تكلمنا عن الظلم وأن الله عز وجل ننفي عن الله الظلم كمال عدله في آية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وينتكو حسنة يضعفها ويؤتم لدنه أجر عظيم سبق شرحها ولا يظلمون فتيلا أي لا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل والمراد بالفتيل ما يكون في شق النوات وما المراد من هذا الكلام التقليل يعني أن الله عز وجل لا يظلم أبدا لا يظلم أبدا هؤلاء ولا غير هؤلاء كما جاء في آيات وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ نعم ولا يظلمون فَتِيلًا لماذا الله عز وجل لا يظلم لكمال عدده ما هي القاعدة القاعدة أن الشيء إذا نفي عن الله ننفيه عنه ما إثبات؟ كمال لضده لان النفي المحض لا مدح لا مدح فيه ناخذ امثله ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وما مسنا من لغوب لكمال قيوميته وهلم مجر ننفي الصفه ونثبت كمال ضدها طيب ولا يظلم ربك حدا انظر كيف يفترون على الله الكذبه تعجب من افترائهم وكذبهم نحن أبناء الله لن تمس النار الأيام معدودة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر انظر تعجب انظر كيف يفترون على الله الكذب يكذبون على من على الله تبارك وتعالى فتزكيه النفس أمر خطير وفيه تشبه باليهود وكفى به ما هو هذا الأمر هذا الافتراء وكفى به اثما مبينا ذنبا ظاهرا وافتراء ظاهرا صلى الله من فوائد الآيات الإنكار على من يزكي نفسه هنا سؤال هل هذا الأمر برز في هذا الوقت أم لم يبرز برز خاصة بعد الانفتاح الإعلامي بالإنترنت والجوالات وغيرها قد يزكي الإنسان نفسه بالقول وقد يزكيه بالفعل وهذا تفصيلها في موضع آخر فتزكية النفس برز برز في هذا الزمان كما نقول الرياء وحب المدح وحب الثناء برز وظهر في هذا الزمان مع تسهل وصول المعلومة وتسهل هذا الأمر وقد ذكرت لكم فائدة ربما تذكرونها وهي أن من اختبار وابتلاء الله عز وجل لعباده تسهيل المعصية ذكرناه لا نعم. نعم فإن الله عز وجل يبتلي عبده بتسهيل المعصية ليرى هل هو مؤمن أو لا يعني مثلا قد يسهل لك أخذ المال الحرام قد يسهل آآ آآ الرياء قد يكون سهلا الرياء أصبح يعني أمر سهل قد يستطيع لسان يظهر ويتكلم ويفعل وبعد الانفتاح وهكذا ليرى وليعلم الله عز وجل الصادق من غير الصادق فتسهلت في هذا الزمن المنكرات أصبح الإنسان المنكرات تجدها في جيبه في جواله في الانترنت في القنوات تسهلت هذا اختبار من الله عز وجل لعباده ليرى المؤمن الحقيقي من غير المؤمن لا يشك مسلم الآن أن المنكرات أصبحت في متناول الأيدي فهنا يبرز المؤمن من فوائد الايه مفاد الايه النهي عن تزكيه النفس بل ادله الايه اللي معنا والاي اللي بصوره النجم فلا تزكوا أنفسكم. انفسكم ومن فوائد الايات ان الامر الى الله عز وجل في تزكيه الانسان ومن فوائد الايات انه يجب على الانسان ان يلجا الى الله في طلب التزكيه ومن فوائد الايات نفي الظلم عن الله كمال عدله ومن فوائد الايات تعظيم الكذب على على الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد